يا اهل قريه استطعما اهلها فأبوا, فابوا يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَاوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبِرًا أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَنُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَاخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا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 حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوم لا يكادون يبقون قولاً قالوا يا ذالقرنين إن يا جوج وما جوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجاً فهل نجعل لك خرجاً تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى 124. بَيْنَ بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا 126. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا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 وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَ تَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُونَ من يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين مجلا قل هل ننبئكم بلا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 ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا قَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حَوْلًا وَلَا ۚ قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۚ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ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 امرأتي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث منا ليعقوب وجعله ربي رضيا يا زكريا بَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ له مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ رَبِّي إِنَّهُ لَيْسَ لِي غُلامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هين وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ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 سبحوه بكره وعشيا يا يحي خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا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 يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ بَغِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع نخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناديها من تحتها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 124. فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا 125. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا ما كان أبوك امرأسا وما كانت تمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتيني الكتاب وجعلني نبيا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 وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الامر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون انا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيئا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 ابراهيم لا لم تنتهي لارض منك وهجرني منيا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادع ربي وادع ربي عسى ان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 رَبِّهِ مَرْضِيَ وَذَكَرَ فِي الْكِتَابِ إدْرِيسٍ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عليهم مِنَ النَّبِيِّ من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن من حملنا مع ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف نضاعوا الصلاة واتبروا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فَأُولَئِكَ يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إِنَّهُ كان وعده ماتيا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 لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنفضلنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن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 ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا, قال الذين كفروا للذين آمنوا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 ورسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إِنَّمَا نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إِلَى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إِلَى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ندا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أندعوا للرحمن ولدا وما بغيل للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد حصيهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن لدى فإنما يسرناه بنسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما وكما وكمهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من حدن وتسمع لهم اكزاء صدق الله العظيم